تحالفه بالبوقه وكبودها محروقه كله نمعب ينوقه يابون بن جدعان قالب شنو يا شمر حمي الوطي سو جمر رع البكار ضرب ما هو بحلان على واضح النقع بالواضح جينا وشوف خصومنا خرات علينا واندارت روحه بشات شمر طحنهم وكنا الطاحنين على واضح النقع بالواضح